Huda ve rıhmete li al-Muhsinin, Ladin yüqimun, وَهُمْ ve yüttun, Zekat ve hüm bil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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْزِيهِ وَلَا مُصَدِّقَ لَهُ فَأَخْزَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.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 مالِ الظَّالِمُونَ فِي ظَلالِ النُّبِيِّ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ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 ثُمَّ إِلَيَّ نُرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمور ولا تصعر خدك لن ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واربض من صوتك إن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 وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 Alam tara anna Allah yulijul leyla finha di ve yulijunha refil leyli ve sahharaş şemsa vel kamer kullun yecri ila ajlin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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَدْفِ فَمِنْهُمْ نُقِتْصِدُ وَمَا يَنْجَحُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَاطِرٍ كَافِرٍ يَا أَيُّهَا